ثم استووا على العرش، ما لكم من دوني موليو من ولا شحيق، أَفَلَا تَتَرَكَوْنَ يُذَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلَى الْأَرْضِ فُمَّمَ يَعْرُجُ إلَيْهِ فِي يَوْمٍ كان بقداره ألف سنة مما تعبون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق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 فلك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا مؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نأمن صالحا إنا موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول من لا أمل أن نجهنم من الجنة والناس يجمعون فذوقوا بما نسيتم لقاء يوم هذا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 تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفسهم ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء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 ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئم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 من القرون يمشون في مساكل إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوء الماء إلى الأرض البرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنه أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانه ولاهم هم فأعرق عنهم وانتظر إنهم منتظرون